وَإِنِ امرأة خافت مِن الرَأَة خَافَد مِنذَقْ لِذَ شزًَا أَائِعْ الرَضَ فَدَجُونَ حَ لَجِمَا أَصِ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 فلا تميلوا كل الميل فتاروا ذاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ ان كيم وان لله ما في السماء وما في الارض وان the وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا حَنِيبًا وَالَّذِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ فِي يقول ليفكم ان يغنم نسوا يتبي ان مَنْ كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان